ودك بواسطة بس مو الحين يوم القيامة تدخل بسببها الجنة قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة هذه واسطتك صيامك والقرآن سيشفع لك عند رب العالمين تخيل الصيام يتكلم يقول يا رب منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان يعني رب العالمين يقبل واسطته هذه الواسطة مو اللي تعطيك وظيفة ولا علاوة لا لا لا اللي تدخل بسببها الجنة عسى الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته ويدخلنا الجنة